المسائل المحنة المحنة من, من المتحصرات <تصفيق> <تصفيق> الاستماع أي إنزال الماني متعمدا يعني أن يقوم بفعل قاصداً من هذا الفعل نزول الماني في ملابسة أو قبلة أو تفخيض أو نظر أو تصوير صورة الأقعاء أو تخيل صورة المرآة أو نحو ذلك من الافعال التي يقصد بها عبر بالفعل يقصد بها رسول الماني سؤال حصل ام لم يحصل فانه مبطل للصوم بجميع افراده ام بجميع صوره هذا المستند فيه بعض النصوص الوارده في المقام منها رضيحه عبد الرحمن بن الحجاج قال سالت على عبد الله عليه السلام عن الرجل يحدث بأهله في شهر رمضان حتى يمني, حتى يمني يعدث بأهله حتى يمني ظاهر في أنه قاصد من هذا العبد نزول المامج قال عليه من البتفارة مثل ما على الذي يجامعه وفي موثقة سماعان قال سألته عن رجل لصق بأهله فأنزل ظاهر التعقيب بالفاء كما يستظهر سكتة سخوي قديس صوفو لصقة بأهله فإنزال واهِر كلمه تعقيب بالفاء فإنزال أن الانزال مقصود وإن كان هذا لا لا نستظهره لكنه السائل يستظهره لصقة بأهله فإنزال يقول التعقيب بالفاء ظاهر في أن الانزال كان مقصودا لا حتى لا يمكن أن الرجل يعبد بأهله في شهر رمضان حتى يمني. صاهره أنه العلة به للناف. يعبد بأهله حتى يمني. يعني ظاهر إن ظاهره أن المقصده به هذا العادة والإمنة هذا واضح. أما في هذه منطقة ما سألته عن رجل لصق بأهله فأنزل. نحن نستفيد منها أنه لصق هذا على هذا. يعني انه ترك الإنزال على اللصوص لا ان الانزال كان مقصودا من اللصوص لا ان السيد يصدر ان الانزال مقصودا من التعقيد فيستفاد انه كان قاصدا للانزال من, من خلال اللصوص هذا ما نصدره قال عليه السلام عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسك مد لكتب المسكين واما لو لم يكن قاصدا للانزاق فعل فعلا ولم يكن قاصدا وراءه الانزاق الماني لم يكن عليه شيئا باعتبار انه خارج عن مورد هذه النصوص مورد هذه النصوص ما اذا قصد من الفعل نزول الماني اما اذا لم يقصد فهو خارج عن مورد هذه النصوص وحينئذ يعد لا قصد المبطل حتى يبتل صومه، وما حدث كان حدوث جنون مفاجئا لم يكن مثلا مقصودا حتى يبتل مبطل الصوم، فإن لا إشكال في صومه. المسألة الرابعة عشر إذا علم من نفسه أنه لونام في نهار رمضان لحتى يعلم بذلك أنه إذا لم فلا فلمح تركه وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان ترك النوم موجدا في مثل هذه المسألة قد يقال بانه هذه المسألة مثل سابقتها قلنا سابقا إذا علم أن ترك تقليل الاسنان قلنا سألتها إذا علم أن ترك تخليل الأثنان يؤدي إلى سقوط هذه البقايا في حلقه، ولو كان السقوط غير اختياري النتيجة، إلا أن الامتناع بالاختيار لا في الاختيار. وإن كان سقوط هذه البقايا في حلقه بغير اختياره، إلا أنه يستند إلى الاختيار بالنتيجة أنه ترك التحلي. وقلنا هنا في يدخل في ماذا؟ يدخل في قصد مقصور، وإذا حدث يعتبر مقصورا اختياريا. أي فرق بينه وبين المقاو ويقال المقاو كذلك بأنه إذا علم أنه إذا نام يحترم فحيماً إذن يصدق على النوم الموجب للاحتلام بأنه جنابة جنابة احتيارية ما دام الاحتلام مستندا إلى النوم والنوم مستند إلى احتياره فبالنتيجه يصدق عليه أنه أجنب في النهار جنابة احتيارية والجنابة الاختيارية مبتلة للصوم كما سبق في صحيحة أبي نصر القمار عن أجنى ينزل فحين بدني أصدق عليه أنه أجنب اطياران بناء على هذا يكون النوم الموجب للاحتلام مبتلاً مبتل اختياري ولكن سيدنا قدسة سروا عند صاحب العرواح يقول نتمسك بإطلاق أدلة عدم قادحية الاحتلام في صحيحة عبد الله بن ميمون القداح ثلاثة لا يفضط ربنا الصائم القير والاحتلام والحجامات وفي رواية أخرى عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم يعني الجماع يفطر الاحتلام لا يفطر قال لأن النكاح فعله يعني باختياره مقصودا والاحتلام مفعول به يعني الشيطان هو الذي تبق له الاحتلام وليس فعله هو فهينئذن نقول بأنه سيدنا الفوريق اليسسر وكبعا نزادره وهو لمطلقة فضايا وظاهر إطلاقها أنه قروج المنية المستند إلى النوم غير القادحين سواء كان هذا النوم مثلا سواء كان راجعا بالنتيجة للاختيار أم لم يكن راجعا للنتيجة للاتختيار هذا يطلق النصوص النصوص تقول ما غير Hayır الاحتلال ما هو؟ الاختيار هو قروج المنية المستند إلى النوم بسواء كان النوم بالنتيجة منتهيا إلى الاختيار أو ليس منتهيا إلى الاختيار النصوص مطلقة باهرها كل من يستند إلى النوم فهو احتلام والاحتلام غير مفطر وإن كان هذا الاحتلام بالنتيجة تنتهي إلى الاختيار بمقتبلا إطلاقا هذه النصوص نخرج عن النصوص التي تصر بأن الجناة تفطرون. لذلك صاحب العرواء جوز النوم لكن كالأحوام تركوهون نظره لأنه ينتهي إلى الاختيار بالنتيجة المسألة الحامسة عشر يجوز للمحترم في النهار الاستبرار بالبوت أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المن في المجرار هنا توجد فروع الفرع الأول أن إنسانا تحرك المني في المجرى أثناء النوم أثناء النوم تحرك المني في المجرى لكنه هو وعى من نومه ولم يخرج شيئا هنا هل يجوز له أن يتحقق على خروج المن أم لا يدع المن يخرج في حارة النوم تحرك المني يخرج لكنه لم يخرج فبعد أن يستيقظ يترك المني يخرج او انه لا يجب عليه ان يتحفر عن خروج المين هذا قرر يقول ان في هذا الفارح بالنظر الى انه اذا لم يتحفظ على خروج المين سيخرج وهو اعتبر خروج المين الان في حال يقضى مصر على المين. إذا لم يتحضر على فروج المن سيخرج وأتى الفروج في حال يقضى فيعد مصداقا للجنابة الجديدة وعندئذ إذا صار مصداقا للجنابة الجديدة كل تحت المقصود التي تصرخ من الجنابة مقتصر وهذه جنابة اختيارية لأنه باختياره أن يتحضر عن فروج المن وباختياره أن يترك المن يخرج. فبما أنه باختياره ترك التحفظ فخرج المن منه حال ليقضى باختياره يتبق عليه انه جنابه اختيارية ويكون مفترا من هذه ولكن من جهة أخرى نفسي ذكرناه الآن نصوص الاحتلام مطلقة نصوص الاحتلام لا ثلاثة لا يفتر النصائم القيب والاحتلام والحجامة نصوص الاحتلام مطلقة ظاهرها أن خروج المني المستند إلى النوم احتلامه والاحتلام غير مخصص طب هذا الخروج مستند للنوم لا بحاجة. صحيح أن هذا الخروج ما حصل إلا في حال يقال وأنه قادر على أن يتحقق منه هذا صحيح؟ قادر على أن يمنع خروج المني إلا أنه لو لم يمنعه يكون خروج المستند إلى النوم بالنتيجة نعينا إذن بما أن خروج المال في هذه الصورة مستمج إلى النوم لا محال يكون مصداقاً للاحتلام وإذا كان مصداقاً للاحتلام فبمقتضى إطلاق النصوص الذي تصرح أن الاحتلام غير مخطر يكون هذا غير مخطر فإن نظرنا إلى جهة أنه قادر على أن يرنع خروج النوم فأعتبرناه جوابه وإن نظرنا إلى إطلاق نصوص الاحتلام كل من يسكند خروضه للنوم فهو احتلام سواء خارج حال النوم أو بعد النوم كل من يستند خروجه الى للنوم فهو احتلام ونصوص الاحتلام مطبقا تصرح أن هذا غير ضائرة في الصامة فلذلك مقتبال الاحتياط حال يحقق بالبطلان يعني أن يكون عليه القمر واضح وفي ما أتلق على شنو؟ بس على اللائن وهذا بعد خروج من كان بلا ينوم لو ما نام يتحرك الماني في المجرى إذا خروجه استنادا إلى ما حصل في النوم بعد المختبي المختبي منذ ذلك الوقت. الفرق الثاني. أنه لا خرج المن النوم، المن خرج حاله النوم ولكن بعد الاستيقاظ علم ببقاء شيء من المن في المجرى وأنه إذا استدرى بالبول أو بالخلطة ستخرج هذه البقية خروج هذه البقية من المن بالبول أو بالاستبراء هل يكون مصداقا للجنابه الاختيارية أو أنه مصداق للاحتلال قد يقال بانه مصداقا للجنابه الاختياريه فعل فعلا يؤدي الى نزول المن استبرق بالبوء او استبرق بالخرطاء صدق عليه انه فعل فعلا يؤدي الى نزول المن فقد اجنب نفسه اختياران فان اذن يكون مصداقا للجنابه الاختياريه ولكنه يقال بانه الاحتلام اذا طلق على الفرع السابق من باب او لا يصلح على هذا فعل لأنه في الصورة السادقة مع أنه لم يسبقه شيئا فاعتبرناه مصداقا للاحتلال باعتبار أنه استند إلى النور في هذه الصورة وهو إلا أنه تماما لما خررت وانتدادا لما خررت لأنه جنابة جديدة فإذا صدق الاحتلال على الصورة السادقة من بعد الأولى أن على هذه الصورة هذا من مخصوص الاحتلال الفرع الثالث سيدينا يجوز للمحترم في النهار أن يقتضاء بالبوا أو بالخرطة سيد الإيمان بطريقة مترتبة بالفرع الذي سأتي مو هذا الفرع لكنه بفرع في هذا الفرع قبل الرأس قبل الغسما ثم لأنه امتداد نفس الجماده وما بعد الغسق مع العند خروج من بواسطة البوا فالاقوى لو لم يكن الأقوى تركه ذا مقتضى الاحتياط هي اعطاء الوثي هذاك ما لدي مساله 13 اذا اختلفت النواه واراد ان يقطع هذاك عن قصد هذه هذه تقديم الاستبراء قبل الغسل اذا علم انه لو ترك الاستبراء خرجت البقايا من المن بعد الغسل تحدث جنابه جديده الكلام بأنه ضريب استبرأ أو ما استبرأ هذا ليس مهم في هذه المسألة مهم في هذه المسألة أن الإنسان ارتسل بعد أن ارتسل عالم بأنه إذا تبول أو استبرأ بالخرطات فتتخرج بقية المن سواء أستبرأ قبل الأسرة أو ما استبرأ علم بأنه من سيخرج قطعا إذا علم بذلك بعد الغسل. بعد الغسل علم بانه اذا تبور الان او استبرأ بالقلطط اطعام سيخرج المنهي في مثل هذه الصورة هل يجوز له الاستبراء او لا يجوز له الاستبراء وهل يكون مرتبا الصوم او لا يكون كأن لعدهم انه هنش شبهة الجناد الجديد الجديدة اوضح انه سبق باعتبار ان الغسل قطع الجنادة الثالثة لما ارتفل الغسل قطع الجنادة الثالثة بدا اشكاله بعد ان اغتسل الغسل رفع الجماله السابقه فنزول الملك الان بعد الغسل لا يشترونه جماله جديده كان الغسل رفع الجماله السابقه فيصدق على الاستبراء بالبول او بالقلقات بعد الغسل انه اجنب نفسه بنو اختيارين وحينئذ يكون هذا مبتلا للصوم إلا أنه الخلق لا هو الخلق نخوص الاحتلال ايجي نخوي قدس السرور أم هذا امتداد في الواقع صحيح تعبدان فرعان تعبدا الغسل رفع الجنادة السابقة تعبدا هاته لكن ما رفعها تكوينا ما دام باقي شيء في المجرى فالغسل الغسل ما رفع الجنادة السابقة تكوينا وإن كان رفعها تعبدا فعلى أي حال خروج المني بعد الغسل بالاستبراه بالبول أو بالخرفات واقعا وتقيما هو امتداد النوم للإحتلام السابق وليس احتلاما جديدا مثلا وليس احتلاما جديدا جديد فبالنظر إلى هذه الحاله تشمله نصوص الاحتلام ويسبق على هذا المني أنه مانيون استند خروجه إلى النوم يسبق على النوم مانيون استند خروجه إلى النوم كائن جديد يكون مستقلا للاحتلام ولا يكون مقتربا الا من مقترباته والبطان شيء شرع النقاش او نقل عشر لو قصد الانزال في شيء مما بكى وقصد لكن ما انزل بطل قومه لا من بعض في عمال المخطر بل من بعض نية المخطر ونية المخطر كما قلنا توجد الزوال نية الصوم فيكون الصوم باطل عنه إنما لا يكون عليه التفضل قال أنه ما عليك المخطر خارجه المسأل الثاني عشر إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيه المياه صعبه بالغاية الملامسة والتقديل والتفخيل والتصوير لا بقصد الإنزال ما قصد الإنزال ولكن كان من يعرفه الإنزال بذلك أكثر معتاد انه إذا حدثت منه هذه الافعال يحدث بعدها الإنزال ومع ذلك اتى بهذا ان شاء الله ما ينزل مثلا ما قصد الإنزال مع العلم أن من يعرفه الإنزال بطلقونه ايضا إذا أنزل فمنها ما انزل ما بطل صومراء ما قصد انزل ما قصد المقدر لكنه اذا انزل بطل صومه من اي باب يبطل صومه روايات موجوده في المقام منها صحيحه الحلبي عن رجل يمس من المراه شيئا او يفسد ذلك صومه او ينقضا فقال إن ذلك لا يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني. يعني أن الشاب من عادته أو من شأنه أن ينزل من بعد هذه الأمور. فلما كان الشاب من عادته أن ينزل المني بعد هذه الأمور، فحينئذٍ أريد أشمل محاكاة كلامنا. ما لو فعل الشخص فعلا لم, لم يكن قاطعًا من للإنزال. لكن من عادته أنه إذا حدث من هذا الدرس يعدل الإنزال. الرغاية اشمال المقام الشعر مثلاً هذه مثلاً من, من عادته أن توجد ذلك وموثقت سماعان عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان فقال ما لم يخف على نفسه فلا معناه إذا قاط على نفسه ففيه سواء قصد الانزال أو لم يقصد الانزال إذا يعرف أن هذا التالي عادة يسبب جبل من هذا مور وأوضح منها صحيحة منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة فقال أما الشيخ الكبير مثلي ومثله <تصفيق> لأن هذا ليس من عادته أن تكون القبلة موجبة للنزول أما الشيخ الكبير مثلي ومثله فلا ذاك وأما الشاب الشباح حتى يكون من عادته والذي إدى الشاب باعي بدلت القبيل وأن الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة تحدى الشهوتان يعني, يعني لا لا يخرج على النزول إيمان ومنها صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن نبي جعفر عليه السلام أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان لأنه مقصود يباشر أولا في أرجان الملخص يا أهل، فقال إني أخاف عليه، فليكنذب من ذلك، إلا أن يثق أن لا يثقه من يوم. أشاهد أن هذه النصوص تؤكد على أنه يجوز له إذا وثق، ومتى يثق إذا كان الفعل بحسب عدته؟ يجب نزول منه، واما اذا كان الفعل بحسب عدته؟ يوجد نزول منه فلا يحصل له الوثوق وإن كان مقاصدا فلا يحصل له الوثوق وأما إذا أوجد بعض هذه الأفعال ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان من عادته فاستفقت أنه أنزال صوره صحيح لأنه خارج عن مورد هذه النصوص ما هذه النصوص ما إذا لم يذكر أما في هذه الصور وكذلك لعدم النزول لعدم أنه نزل اتفاقين فما بطل تلاصره لأنه لم يقصل المفطر من جهه والذي حدث لم يكن مفطرا لأنه المفطر هو العندي وهذا رئيس العمبي فالاقوى عدم البطنة وان كان الأحرط القضاء في مثل الملاعبة والملامسة والتقرير قبل احتياج باستحبالي. ليش باعتبار ان هذه مورد النصوص في بعض النصوص هكذا صحيح علي بن جعفر عن اخيه عن الرجل اوصلح ان يلمس ويقدر وهو يقضي شهر رمضان طه يقضي شهر رمضان يصوم لان القضاء كثيرا يعبر عنه بالإكيام، إكيام أصل الشيء يقضي شهر يصوم شهر الله يقضي يعني يصوم القضاء قال لا يقول يقبل يقبل لا. هذه الممثلة احتواء بعد أن مورد الملامس والتقوير يحتاج وصحيحته الأخرى عن الرجل هل يصلع له وسائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها مع الجوائل قال ان لم يفعل ذلك بشراء هذا الشهر ان لم يفعل ذلك بشهوات فلا بأس به الشهر هذا الشهر هذا الشهر بأس الشهر هذا الشهر هذا النصوص الاحتياط في هذه المواد هذا الشهر هذا بعدم هذا الشهر هذا الشهر هذا الشهر هذا الشهر عن الرجل هل يصدق له وهو صارف في رمضان أن يقلب الجارية قبل أن يشتريه ضرب على آره قبل أن يشتريه شو. قبل أن ملكه ما؟ قبل أن يشتريه ملكه معه وإلا قبل أن يشتريه ملكه ماذا؟ سيد الإمام عند تعديقه فاتفق أنه أنزل يكون من غير استناد إلى اختيار، إذا اتفق النزول من دون أن يستند اختياره أما إذا أرجد الأسعاد فوصل الأمر إلى حج قريب من الإنزال وكان بإمكاني أن يتحفظ ولم يتحفظ كما هو الغالب، فهو بفكم العالم يدخل في الإنزال الاختياري إذا لم يتحفظ هذا إذا واثق سيد الخروج هذا اذا كان واثقا بعدم الخروج وإلا إذا لم يكن واثقا يعني عند خوف يتنورز النصوص فالأخوة والجماعة سيد بينه ان كان مؤمنا من سبق المن وإلا إذا من يكن مؤمن فلا خوف ما كل معدها واحدة السابقة وإن كان مثل الملاعبات مع عدم الاطمئنان لا يفرق الاحتياط الاحتياط وجوهي الشيخ الاراد يقول اذا لم يكن مطمئنان احتياطا وجوبيا مع عدم الاطمئنان لا يفرق الاحتياط بالقضاء بل بالتقارب ايضا المفطر الخامس تعمد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمه صلوات الله وسلامه عليهم هذا مستند الى مجموعة من النصوص منها موفقة ابي بصير قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول الكذبه تنقض الوضوء فتفطر الصائم قال قلت له هلكنا فقال ليس حيث تجهد انما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الامه عليهم السلام ومنها موثق ابي بصير الاخرى عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الامه يقطع الصان ماذا بعد تنقل العروه في هذه الموثقات الثانيه ماذا بعد تنقل العروه الا انه وقعت المناقشه عند الاعلام في هذه النصوص فذكر بعضهم أنه قوله الكذبة قبل الوضوء من الواضح ومن المجزوم به أنها لا تفصل وضوء فإذا لا محالة يحمل النقض هنا على نقض الكمال لا نقض الصحاب الكذبة قبل الوضوء يعني المرتبة الكمانية أن الوضوء تتأثر بالكذبة فإذا كان المراد بالكذبة قبل الوضوء هو نقض الكمان بمقتضى وحدة السياق أن يكون المراد من مقتصر الصاعين أيضا نقد الكمال، مو نقصة الصحة الصوم. هل كذب تنخض الوضوء وتفطر الصاعين بما أن النقص هناك حمنا على نقد الكمال، لأنه لا يكفي أحد بمقتضى بمقتضى وحدة السياق أن المراد بتفطر الصاعين أيضا شنو نقد نقدة الكمال؟ الصوم يكون الصوم كاملا مع الكذب على الله وعلى فسوله. فلا يستفاد من هذه النصوص أن الكذب على الله وعلى رسوله كما علي كثير من ذنبقها أن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى النام مخطرون هذا يستفاد من ذلك ولكن سيدنا الخوري قدسي سعره جاء عن ذلك اولا بان رفع اليد عن ظهور جملة لقيمة لا يستدعي رفع اليد عن ظهور جملة مخطر فالجملة تنخذ الوضوء وعروه أن الصحة تنتخذ لكن رفعنا اليد عن هذا الظهور لقرينة خارجيات ولأن الفقهاء لا يلزمون لذلك هذه القرينة الخارجية ولأن الفقهاء لا يلتزمون بأن الكذبة نقض الوضوء صارت قرنة على أن نرفع يدنا عن ظهور نقض الوضوء في نقض الصحة ونحمله على نقض كما رفع اليد عن ظهور جملة لقرينة لا يعني رفع اليد عن ظهور جملة أخرى ما هو القرينة؟ فتبقى جملة وتقطر الصائم على ظاهرها من أنها نقد لأصل الصحة وليست نقضاً للكمال هذا أولاً ثانياً افترضوا أن الجملة الأولى مجملة الكذبة هو الوضوء واضحه لأنه نقد أصل الصحة مفارس لما بأصل الصحة نقد الكمال أقول بعض جمالها يصرح الإسلام بعض لا باعتبار أن أكثر رواياتنا، أولاً وردت في المعنى ما وردت في المعنى؟ حتى نقول لا نفكر الإسلام وثانياً بأن أكثرها مسائل متعددة يعني مثل ما الآن الإنسان يذهب يزور المرجع يساله عن مسائل متعددة في, في المعنى مسألة كلام، مسألة كلام، مسألة كلام،, كلام، ونرجع يجيب عن المسائل ثم هذا الناقل يجمع تلك المسائل في رواية واحدة هنا لا يمكن أن يلتزم ما دام هي مسائل متعددة وإن جمعها مجلس واحدون لا يجب لأن يلتزم في السياح مسائل متعددة مختلفة موضوعا ومحمولا كلامنا هنا كذلك أنه إجمال فقرتين من الرواية لا يعني إجمال الفقرة أخرى. لذلك نرى أن سيدنا الحديث السراء في رواية التطويق يلتزم هنا بانه صحيح محمد بن مرازم عن أسفادق عليه السلام قال إذا تطوق الهلال فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال هذا الجبن الثاني ما يعملون هذا وإذا رأيت بالله رأس كثير فهو للدلاح لا يعملون بها ويقولون مجملة ولا يمكن أن بها الظيادة والمجملة وما أشبه ذلك فيلتزمون في, في السياق أن إجمال جمله يعني إجمال بقية الجمان هذا ثانيا ثالثا لأن هذه الزياده الكذبة القضل وضو موجوده في مؤثقته الاخرى مؤثقة أبي فقط موجودة في هذه المؤثقة وهذه الوسق أيضا على رواية الصدوق موجودة فيها الزيادة على أحد روايتي الكليني موجودة فيها الزيادة بينما الكليني نفسه في الفرو رواه هذه الوسق بعينه بدون هذه الجملة الكذبة في الفرو فلم الرواية والنص بعض النص لا تنقل هذه الزيادة بعض النص لا تنقل هذه الزيادات أين إذن لا يمكن الاستناد إليها وينك لا اهتداث في نقلها لذلك سيدنا الفوئي بنى على المفذكرية سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا قال يبعا الله تعالى سواء قال بأنه مثلا الرسول يقول بأن كذا مفطر راجع كلم في الدين او قال بان الرسول ما في معركة بدر في, في مكان الفياني كلم في امور الدنيا او يفرق سواء كان متعلقا بامور الدين والدنيا لاطلاق النصوص النصوص مطلقة وسواء كان بنحو الاخبار او بنحو الفتوى كان يخبر يقول الرسول يقول كذا فأنا أقول العقم الشرعي كذا، ليس من ذائلا الرسول، الى الله، ذائلا النبى. لكن أقول الحكم الشرعي كذا، وهو ليكذا عليه. وحين يذن يكون إخبارا بعد، لكنه إخبارا باللازم ليس إخبارا صريحا. الفتوى هي الإخبار عن الحكم الشرعي، والإخبار عن الح... الحكم الشرعي لازم هو الإخبار عن الله أو UH! عن الرسول أو UH! عن أي معلم سماه، هيكون في إخباره. يشمله. بالعربي او بغيره من اللغات، مهم انه اخبر عن الواحد بأي لغة من الضغط انما هنا في السيد يعلق هنا حول الافتنام على الله او رسوله او الائمان يقول الفتوى بهنا وعنا كان الفتوى يخبر عن فتمه وكان يخبر عن الفتمه وكان يخبر اذا جاء الحكم الشرعي كذا ولم يكن كذلك تريد كذبا على الله وعلى رسوله عليه واما ذلك الذي افهموا ان الحكم هكذا فاخبار عن التيه فإن كان فهمه كذلك واقعا ما كذب وإن كان فهمه غير ذلك فهو كذب على نفسه لانه كذب على الله وعلى رسوله لابد أن يفصل في بين نوعين من غير فرق بين ان يكون بالقول او بالكتابه او بالاشاره او بالكنايه او غيره مما يتقع عليه الكذب الكذب هو الاخبار عن الواقع مع عدم المطابقه للواقع الاخبار عن الواقع مع عدم المطابقة للواقع بأي مبرز كام باللافظ بالإشارة بالكنايات، بالكتابة الجميع يثبت عليه أنه مبرز وإخبار يعني الواقع مع جميع المطابقة ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعورا له وجعله غيره. هو اللي اخترع القضية أو اخترعها غيره لكنه نقلها وهو يعلم بأنها غير مطابقة للواقع أي فرق السميع بين أن يكون الكذب مجعولا لا أو جعله غيره وهو أكبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول بل على وجه الحكاية عن الواقع كل ذلك مثلا التظري نقل روايتين مثلا أو أحمد بن حنبل المتلل نقل روايتين أن علي العليه السلام كما ينقلون سامة 28 يوما في بعض السنين كذلك فإذا هم يرقلون مثلا هذا انت عندما تنقل الروايه عليه تعالى عن أحمد بن حنبل على وجه الناقل يقول أحمد بن حنبل كذب، فأنت ما خبر عن الواقع صحيح أنت تعلم بأن الخبر كاذب أنت تعلم بأن الخبر كاذب لكنك أثنى التأول أحمد بن حنبل على وجه الناقض فأنا نسبق عنه كذب العيدين بينما إذا أتنكت إلى أحمد بن حنبل لا على وجه النقل أحمد بل على محول إخبار عن الواقع كان أحمد بن حنبل واسطة أنت تخبر عن الواقع بواسطة نقل أحمد بن حنبل مو تخبر عن أحمد بن حنبل هنا يكون كذبا وَأَمَّا لو كان بل ومن غير فرق على الأحواق الله بين الكذب عليهم في أطوالهم أو غيرها فالإخبار كابدة بأنهم فعلوا, فعلوا كذا أو قالوا كذا ما كان هذا ما سنحن نسأل المسألة هو فهو فهو و لو كان على وجه الحكايه ونقل القول يعني ينقل عن احمد بن محمد مو عن الواقع هذا لا اشكال في فيه المساله التاسعه عشر الاقوى الحاق باقي الانبياء والاوصياء لنبينا صلى الله عليه وآله فيكون الكذب عليهم ايضا موجبا للبطلان بل الحاق باقي مثل الزهراء سلام الله عليها بهم ايضا نسأل في الإلحاق من وجوده النصوص النصوص مرضي فيه على الله وعلى رسوله على رسوله ظهره في الحسول صلى الله عليه وآله وفي المئلم عليهم السلام ظهر الإلم أنه مهر بهم فحين إذن السائر الأنبياء والسائر الأرسياء قال لك سيدة الزهراء الشرام الله عليه ورفع مقامها مموذي في النصوص بك الله فالإلحاق على أي وجه لا محالة يقول الالحاق إذا كان الكذب امور الدين يعني كذب على الأنبياء أو على الأوصية أو على السيدة سلام الله عنها في أمر ديني بحيث يكون لازم الكذب عليهم أو الكذب على الله فيأخذ كلمان الكذب عليهم أما لو كذب عليها سلام الله عليها في أمر دنيوي قال ليس لازمه الكذب على الله او على الرسول او على الامام عليه الصلاه والسلام فالكذب عليها في امر دنيوي لا يسلم الكذب على الله او على رسوله او على الامام لذلك لا يكون داخلا مع انه كذب عليها في أمر ديني بحيث يقول لازمه الكذب على الله انا الله لكن القوي الاقوى ما قال الاصح في السيد الزهراوي الاحوا في الانبياء والارضياء قال الاقوا لذلك السيد الامام يقول في القوه اشكار هو من وين اخذ النص ما تعرب فإذا ما تعرب من وين اخذ مثلا ان الكل عليه كلمه الله في الامر الديني فقط في الامر الدنيوي فليش في الانبياء والاقواص في السيد الزهراوي الاحوا ألي بين من الموردين الأقوى الحاق باقي الأنبياء كذلك بل السيد السيد الفوي يقول إذا لم يرجع الكذب عليهم إلى الكذب على الله يعني كان الكذب بأمر دنيوي إذا لم يرجع الكذب إليهم ففي القوة إيشكاله إذا الكذب بأمر دنيوي في القوة إيشكاله هنوأ أقوى نعم الإلحاق الأحراب وإنهم أرصيها معصومون صح سيدهم يرجع على الأحراب في الجميع ما تفضلين سيدون ربما الأنبياء الأرصيات الأحراب والإلحاق في الجميع إيه إذا كان الكذب عليهم مستبزما بالكذب على الله ما يفرصي بينهم وبين العين أي إنسان تكذب عليه ويكون الكذب عليه ما يجبه الكذب على الله وخيفا معك يجب مسأله بعد ذلك نخص الأنبياء والأرصيات إذا كان مراداً ملتكذب في الأمر الدنيوية ما تجدد عليه معنا إذا كان المراد الكذب في الأمر الديني المستلزم للكذب على الله وعلى الله ما يوجد بصد بين غيرهم حتى العلماء حتى أولهم كل ما كان الكذب عليه متذماً للكذب على الشرع المقدس فالحضر بها المساله الله العشرون اذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه الى حياته في الشيء مثلا او موجها الى من لا يفهم معناه قصته فالظاهر عدم البطلان وان كان الاحرف القضاء نعم في هذه الصورة غالب كلمات علمائنا هكذا أن الجملة إما إنشاء إما إخبار ما إبن قسم ثالث يالك إنشاء ولا إخبار إيه تتلامنا في الإنشائيات؟ تلامنا؟ الإخبارية. الإخبارية التي تبقى إلى صادق وإلى كانت. إن كان الإخبار الإخبار متقوم بقصد الحكاية كل جملة قرنت بقصد الحكاية عن الواقع لا يجنو إخبار فإن كانت مطابقة هي صادقة وإن كانت غير صادقة هي كذبها. فالكذب اسم من الإخبار. وبما أن الإخبار متقوم بوجود من يخبر، فإن ما قُول من يخبر جداء أمامه. ما يسقِع أنواع الإخبار؟ أو أن هو مدر أمامه من لا يفهم؟ ما يسقِع أنواع الإخبار؟ إذا لم يصدق عنوان الإخبار، من يصدق أنواع؟ كريم فإن الكريم من صفات الإخبار والإخبار متقوم بوجود من يخبر وبعد وجود من يخبر ينتهي الموضوع أساسا عنوان الكريم ينتهي انتقال موضوع موضوعه على موضوع الإخبار فرابع نعم <تصفيق> مقتبل احتياط يعني كأن كأن أهم من النصوص أن الله يبغض هذه الكلمات في نهار شهر رمضان وإن كانت مع الجدا وإن كانت مع من لا يفهم طبعا الاحتياط هذا هذا الانسان يستشف من مذاق الشارع المقدس كما قلنا في البداية السابق. الانسان يستشفع من مذاق الشارع المقدس انه لا يريد كذب على الانبياء والارواح وسيد الزهراء فهيحس من مذاق الشارع أنه لا يريد ذكر هذه التماثق بلفظ بها في, في نار وان كان شنو وان كان بلي. لا من هو من يخبر مثلا. أي من يخبر إذا استشهد أي سامي في مكتبة الأحكيات. وإلا عنوان الكذب. طال عنوان الإخبار ما عدم وجود من يخبر. أذكر عنوان الإخبار. <تصفيق> إلا أن سيدنا الخوي لا ينكره. وقال إنه إخبار غير خبر. المتقوم بقصد الحكايات الذي يشترط فيه وجود من يخبر هو الإخبار. يخبر. يعني إذا لم يوجد من يخبر ينتفي عنوان الإخبار لم يوجد من يخبر عنوان بإخبار. صح لكن ما ينتفي عنوان الخبر؟ الخبر هو الجملة كاملة الصور يعني أقول عنوان خبر أقول عنوان إخبار الإخبار صح إذا لم يوجد من يخبر عنوان الاخبار كله ولكن علوان <تصفيق> الخبر ما ينتفي الخبر هو الجملة التي تحتمل الصدق والكذب هذه الجملة أتى مع الكذب جملة تحتمل الصدق والكذب فإذا نطق بها وهو عالي عالم بعد مقارنتها بالواقع ينترك لايم الكذب فقيل خيرا أن الكلب لصفات الخبر جام الصفات الإخبار والخبر هو الجملة التي تحتمل الصدق والكذب فصدق الكلم هنا في هذا المورد تشمله. ترابط ماذا؟ تعريب الكثير تدر ويعثر عن مخبار ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ هناك المقام قضى للعدل من بطلان وإن كان الأحواط القضاء هو معل لست هو على قال لك فيه إشكالا على البطلان فيه اشكال والاحتياط لا يفرق شفاف كبير لا اذا كان مقصوده من يفهم يعني الآن ما تراه في سننا بس هو ما تكلم ان تشتم لو اقوى اجتمعي على ما ادراه الناس فانا قافل تسليمه مثلا يعني عند قصد الابهام قصد تقديري الان سيكون مقعد ليا لكنه مثلا يحتمل على حاله ما سمره مثلا في الطريق أو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 يعني لا لا لا يعني كذا بعد برضو لانها من الاشاره النظامي فكده لو كانت عباره عن ما منعى او شيء اشار مثلا ما في اي اشاره انما او اخذ اذن <تصفيق> <تصفيق> من الامتحان فاسمك او قرر قرار استرا علينا يقول هنا إذا سأله سائل هل قال النبي كذلك فأشار نعم في مقام لا أو لا في مقام الله قلبي بات إذا أكبر طاذقا عن الله أو عن النبي مثلا هو أكبر طالب ثم قال كذبت بطر هنا يقولون بانه اذا نسب الكذب لنفسه تارتان يقصد نحل مطابقه الخبر للواقع و يقصد تحذير نفسه اذا نقل خبران عن النبي وكان الخبر صادق ثم هو قال كذبت شنو جدا كذبت شنو مقصود لك اذا مقصود كذبت يعني ان الخبر ده مو مطابق للواقع اما اذا هو ما يهمنا في الخبر هو مجرد في الخبر نفسه يقول خبر مطابق للواقع فإننا في اخباره يعني انه الشكل بهذه التحليم. يعني انه عندما قال كذبت يوم اخبر بذلك الخبر كان كالما في الإخبار ما كان يجري مطابق وأصدر جديد فهذا راجع شنو؟ راجع لتكذيب نفسه ومو راجع لتكذيب الخبر فعلا رابع طارئا يقول كذلك يقصد من الخبر الذي أكبره مو مطابق الواقع هذا يكلمون على الناس لأن الخبر مطابق طارئا يقول كذلك يعني في خبري سابق كان كذلك ما خلص أعلم في مطابقة ايه أصدر جمهي ألفاب تكذيب نفسه بعد هذا لا أصدر قد بعلم نفسه ومعلم فالأخبر بالليل كاذب ثم قال في النهار ما أخبرته به البارحة صدق سيد جلبياني يقول في هذين الموضعين منحكم يا بطلان مقتضى الاحتياط على الأحوض في الصورتين ليش على الأحوض في الصورتين مع بعد هذا رجل كذبا لماذا أنه يعني كأنه مثلا سيدي قلبيا أنه ما يرى أن هذا كذب صريحة وماذا أن هذا اللقم محتمل لعدة معاني ما أخبر تبعي الله لحق فالصالحة ما أخبر تبعي الله لحق لماذا هذه المحتملة لعدة معاني أن يكون تخذيبا لنفسه أو يكون تخذيبا بنفسه أو تخذيبا بنفسه في أن يقال بأنه بالبطمان إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصلة بعد مباشرة لم يرجع عنه أصلا، فيكون توبه باطلا. بل وكذا إذا تاب بعد ذلك مباشرة توبته ترفع الإثم عنه، لكن ماذا فعل البطلان؟ حكم الوضع ما يتفق. لماذا؟ لأنه الشيء لا يقرض عن ما وقع عليه. هذا الخبر وقع كذبا توبه بعد ذلك. مثلا افترض بعد ذلك تعليق بعد ذلك لا يكون شيء ما وقع لهم وقع بعد عن الله نحالك او لذلك نعم لا يقولون انه اذا لم ينعقد الظهور من يقولون في الوصول انه كلام المتكلم لا ينعقد له ظهور حتى يصرر منه اذا طرر منعقد له ظهور فهو في بداية الكلام قطب الكلم ولكنه قبل أن يختتم الكلام أردف الكلام بقرينة تصرفه عن الكذب. هنا يقول بريضان هنا صومنا ما ما مع نقص الكذب إلا أنه إلا أنه لما أردف الكلام لما أردف الكلام بقرينة تصرف ظهوره عن كذب. قال كذا وكذا وكذا المقال ألا ما خارق قبرين خلص مسألة حينئذ قد يقال بخلاف الصوم من باب نيه باب نيه من هذه لا من ناحية الجبل كذيف إنه بعد أن أردف الكلام بقرينة قبل أن ينعقد له ظهوران لا يصح عليه الأمر Is het over 2? Is het 2?